بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بأينا في الدرس الماضي أن أول من يقرع باب الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام لكن من أول من يدخل من الناس الجنة من بعده عليه الصلاة والسلام وقد اتفقنا في الدرس الماضي أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يمثلون سلسي أهل الجنة لكن من من هذين السلسين يدخل أولًا جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود فقال السلام عليك يا محمد قال ثوبان فدفعته دفعة كاد أن يصرع منها فقال الحبر لماذا دفعتني انت ضربتني في صدري ودفعتيني الدفع دي ليه قال ألا تقول السلام عليك يا رسول الله فقال اليهودي إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله هو محمد عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اسمي الذي سمان به أهل محمد انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى جلافة ذلك اليهودي فقال اليهودي جئت وأسألك أنا جالك مخصوص عشان أسألك فقال النبي أنفعك شيء إن حدستك لو أنا كلمت معاك وجاوبت على كل أسئلتك هل ينفعك ذلك يا يهودي فقال اليهودي أسمع بأذني يعني أسمع الأول يعني ما قالوش آه هنتفع بهذا الكلام يعني بقول له عن جهية كده عن جهية اليهود وجحود هذا الجنس من البشر قال أسمع بأذني فنكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود كان معه في الأرض عصايا كده يضرب بها في الأرض ويقول اليهودي سل اسأل سيدي فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات انت مالك ينبغي للانسان ان لا يسأل الا عن سؤال ينفعه في دينه لو قصر فيه لسئلة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لكن انسان يسأل اسئلة لا ينبني عليها عمل بلا شك ان هذا مخالف مخالف للسنة ومخالف للهدي المستقيم واحد يسأل يا شيخ انا عايز اعرف ام موسى عليه السلام كان اسمها ايه يا اخ تطلع زينة تطلع خديجة تطلع عيشا ايه الفرق يعني هتفرق معك في ايه ثم من هو الشيطان الذي لعب في رأسك لتسأل هذا السؤال سؤال لا ينبني عليه عمل واحد يسأل يقول أنا عايز أعرف اسم الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف يعني أنت ما سألتش عن أصحاب الكهف نفسهم وجيت تسعى عن الكلب اللي كان معهم هو فعلا يطير على أشكالها تاقع ما الذي يفيدك وما الذي ينفعك إن عرفت الاسم وما الذي يضرك إن لم تعرف الاسم اسم الكلب أسئلة غريبة جدا جدا وأسئلة نشاز وشازة ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها وأن يرتفع عن هذه السفاسف اسأل عن سؤال فتأخذ الجواب وتنصرف للعمل والعبادة لتسقل بهذا العمل موازينك يوم القيامة لكن أنت تنشغل بهذه السفاسف فلا قال اليهودي حتى تعلموا أن أصل هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل منهج يهودي ولذلك كان السلف قاطبة ينهون عن هذه الأسئلة فهذا عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن شيء قال أسمه الكلام ده حصل فعلا فقال السائل لا قال أجمنا عنه اجعلنا منه في استجمام وراحة حتى يقع فإن وقع أعاننا الله عليه واحد طول ما هو قاعد يقعد يسأل أسئلة رزلة ولا قيمة لها ومطلوب أنك أنت تتجوب ولما كنتش تتجوبه يبقى أنت الشيخ بقى المتكبر المعرض عنه ولو فهمته مهما فهمته هو مش عايز يفهم هو اعتبر انك انت ملك له وبين يديه يتسلى ف ولذلك علماء الاعتقاد الذين صنفوا باب الاعتقاد حتى تعلم ان هذه المثالة متعلقة بالاعتقاد وليس بالفقه كانوا يبوبون يباوبون في كتبهم أبوابا ويسمونها باب كراهه أرايت أو باب كراهه الآراءيين الذين يقولون أرأيت لو كان كذا فماذا يكون أرأيت لو كان كذا فماذا يكون افترضات يعني افترضات وأراء كثيرة جدا وأهل الرأي وأصحاب الرأي منبوذون ينبغي أن يكون الإنسان وقافا عند النص وقافا عند النص فهذا اليهودي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا له لعل ذلك ينفعه قال هم في الظلمة دون الجسر الناس كلها يبقى موقفين في حتة مظلمة قبل الصراط قبل الصراط قال اليهودي فمن أول الناس إجازة هو ذلك الشاهد الشاهد من الحديث أول ناس يدخل الجنة بعد النبي عليه السلام مين قال فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين، لأن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بخمس مئة عام، بخمس مئة عام. ليه؟ الفقير ليس عنده مال يحاسب عليه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ الفقير لا يحب عف... الفقير لا يحبس للسؤال لأنه ليس لديه مال يسأل عنه ولكن الغني لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه بعض الناس يكتسب من حلال. وينفق في حرام يحاسب والبعض الآخر يكتسب من حرام وينفق في حلال يحاسب حتى يكتسب من حلال وينفق في حلال هو يحاسب عليه لكنه ينجو من العقوبة لكن بد أن يكون الكسب مشروعا والإنفاق مشروعا كذلك وأصحاب الجد محبوسون يعني أصحاب المال والجه والسلطان محبوسون ليسألوا عما كانوا يعملون لكن فقراء المهاجرين أول زمرة تدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فقال النبي فقراء المهاجرين بيجيب عن اليهودي قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة تحفتهم يعني الطعام الذي يطعمونه هياكلوا ايه الفقراء دول لما يدخلوا الجنة هياكلوا ايه فقال النبي عليه الصلاة والسلام زيادة كبد الحوت تلك المضغة من الكبد المعلقة بالكبد في طرف الكبد كبد الحوت هذه تحفة أهل الجنة من فقراء المهاجرين أول ما يدخل الجنة وهذه الزيادة الزيادة كبد الحوت ألذ شيء في الحوت وأطيب فقال اليهودي فما غذاؤهم على إسرها طيب بعد ما يكله ده هيكله إتاني شوف لا سئلة الرزلة. قال فما غذاؤهم على إسرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها الله عز وجل أنبت لهم في الجنة ثور فكان يأكل من أطراف الجنة يعني متربي على الغالي يأكل من أطراف الجنة الله تعالى ينحره لهم فيأكلون قال فما, فما شرابهم عليه وما عادين بيأكلوا كده من الثور هيشربوا إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من عين فيها تسمى سلسبيلا قال الحبر صدقت لكن هل آمن هل انتفع بهذه الحقائق التي يعلمها من كتبهم وأجاب عليها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر يبدو أنه كما قال حبرهم وعلامتهم عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتاه فقال يا محمد إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ورجل أو رجلين فسأله عدة سئلة منها هذا السؤال قال فما طعامهم إذا دخل الجنة قال زيادة كبد الحوت فقال لو صدقت ولكنه أسلم ولكنه أسلم الشاهد هنا أنه قال لا يعلمها إلا نبي ورجل أو رجلين. وكان من علماء اليهود وعلم ذلك من كتبهم فإذا كان النبي عليه السلام والسلام أجابهم بما في كتبهم قبل التحريف فما الذي يحول بينهم وبين اتباع محمد عليه الصلاة والسلام إذا كانوا قد علموا صدقه وأمانته وأنه رسول من عند الله تعالى فما الذي يمنعهم أن يكونوا تبعا له إلا الكبر والحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدوننا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى الكعبة فقال عبد الله بن سلام لما أسلم قال رسول الله أدعي اليهود فسلهم عني أولا قبل أن تخبرهم بإسلامي واختبأ فجاء اليهود فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وظلوا يثنون عليه ويمدحونه قال أرأيتم لو أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك يسلم يوأع سودا لا لا لا دا لا يمكن يعملها عبد الله بن سلام احنا عارفينه دا شيخ بتاعنا العالم الجبار بتاعنا يسلم ازاي فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قالوا انت سفيه هنا وابن سفيه هنا وحقيرنا وابن حقيرنا وظلوا يهود يهود لا عهد لهم ولا ميثاق لهم دون شوات عيال ما لهمش كلمة لا يمكن تأخذ منهم عهدا وميثاقا أبدا لأنهم لا علاقة لهم بالعهود ولا المواثيق إذا كان لهم الحق آتوا إليه مزنين وإن يكن عليهم يرغون روغان السعالب يهود خبساء أنجاس أنتان لا عهد لهم ولا ميساق وقال عليه الصلاة والسلام عرض علي أول ثلاثة يدخلون للجنة أول أصناف مش أشخاص أول أصناف. يدخلون الجنة الأول شهيد شهيد يدخل الجنة يعني الشهداء من أوائل من يدخلون الجنة الذين يقاتلون في سبيل الله يبتغون وجه الله وينصرون دين الله ويرفعون راية التوحيد وعلم السنة فهؤلاء أول من يدخلون الجنة ولما بنقول يا أخواني أول في الشهداء أول في المهاجرين أول في كذا فليس هناك تعارض لأن التقدير من أول من يدخل كذا خير الناس أنفعهم للناس أفضل الناس من فعل كذا فتقول هذا تعرض الجواب تقدير من التي هي للطبعيد لتثبت أن هؤلاء جميعا مقدمون في الخيرية والفضل الخيرية والفضل وليس بلاذم أن يكون كلمة أول من فعل كذا أول من دخل أنه أول على الإطلاق فقال عليه السلام عرض علي أول سلاسة يدخلون على الجنة شهيد وعفيف متعفف عفيف إنسان عنده عفة لا يمد يده اليد العليا خير من اليد السفلة واليد العليا هي المعطية واليد السفلة هي الأخذة فهذا يتعفف عن المسألة قال وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه عبد قام بحق الله تعالى وحق الخلق فهذا من أوائل الناس دخولا الجنة أسأل الله تعالى أن نكون منهم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم